بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعزتهمن وأحفوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلف حجود الله ومن يكعز حجود الله فقد ظلم نفسه لا تجري لعل الله يحبك بعد ذلك أمرا فإذا بلقنا أجلهمن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعب به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوسل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَنكِحُوا مِنَ النِّسَاءِ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً ۖ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا أَنفَقْتُم مِّنْهُ عِوَضًا ۖ وَلَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكَسِّرْ عَنْهُ خَيْئَاتِهِ وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْلُوهُمَّنِي حَيْسُ سَكَنْتُمْ مِنْ وِجِدِكُمْ ولا أَذَاقَهُم مِّنَّ حَرَّتٍ أَو بَطْشٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِنَّ لَنَا أُلَاكَ لِحَمْلِهَا فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِن حَيْثُ حَصَرَكُمْ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُغْذَى لَهُ أَسْرًا لِيُرْفَقَ قَدُوسٌ سعث عَلِمَ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ يُقْدِرُ عَلَيْهِ الرِّفْقُ فَلْيُقِمْ مِنَّا أَذْنًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا نَادِ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيِّن مِّن رَّقَبٍ يَفْتَدْنَ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرَسُولِهِ فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاستقوا الله يا أولي الألباد الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم بكرا رسول ليت عليكم آيات الله المبينات يخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعمل الصالحات نبل مات إلى النور وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ يُدخِلُ النَّارَ يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رفقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم